اقرأ الفقرة بدقة واختر العنوان المناسب لها ثم لخصها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من أصحاب رسول الله لقبه أسد الله ولد سنة 599 ميلادية في مكة هو أول من آمن وصلى مع رسول الله مع أبي بكر وخديجة وتربى علي في بيت رسول الله وتزوج بفاطمة بنت الرسول وهو الخليفة الرابع إنه معروف بفضله وعلمه وشجاعته استشهد علي في 21 من رمضان سنة 40 للهجرة 661 ميلادية ودفنه المسلمون في النجف الأشرف